الشيطان ل موسوعه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ل ب م ت ق و ع من ل ن ا ب و س ي للعلوم ا ع ا س ل ا م ي ك ويتم نعمته عليك ويهزيك هو الذي أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة في قلوب ا ل م ه you ويكفر عنهم سيئاتهم وكانوا you Thank、you Let's do it. ق ا ل ا ي ه ع و ن ك إ ن م ا え The <laughs> scene م ن كسف انما ينقطع i e n e s a m o s d t r a n s f k y i u يقول لك المخلف you、yeah. وان َ م ْ يتولى ََ ا أَنْ ي ُ ع ز ه عذابا ا ل ا ل ي م َ لقد ََْ و رضي الله عنه ياوسف ع المنافق <تصفيق> 「よくわかるよくわかるよくわかるよ」 فقد و ض ي الله عن المؤمنين اذ يسارعونك تحت ا ل ش ج ر ة you